だがんや、だがんや、だがん ي ت ر ف や、だがんや、だがんや、だがんや、だがんや、だがんや、ي جي؟ للحين يا دمعي ونجلس لحالي وابكي على لحظات كنت ارتجيها للحين يا دمعي ونجلس لحالي وبكي على لحظات يا دمعي وابكي كنت ارتجيها معقول مات الحل و ص ب ح محالي بديت س ي ر ة حزن غصبا ب ت د ي ه ا وحلمي بزوجن شهر بين الرجال يشيل هم من بدا لي الهم فيها وحلمي انا بدنياي شوفت عيالي واغم بنتي ضم وامسك يديها لكن شال الهم حزني وجالي وضمضيت عقب البنت وجدي عليها ويالله يا رحمن تلطف بحاله ولا تنقضي دنياي والهم فيها ويا الله يا رحمن تلطف بحاله لا تنقضي دنياي الله بحاله تلطف لا رحمن والهم فيها